الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا وهدانا وأعطانا وآوانا ورمضان بلغنا وكل بلاء حسن بلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافع ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملو ما شاء ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمعافاة لك الحمد كبت عدونا وأظهرت أننا وبصدت رزقنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا لك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد على ذلك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد اللهم لك الحمد حمدا يعدل حمد الملائكة المسبحين والأنبياء المرسلين اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو أو خاصة أو لك الحمد حتى ترضا الحمد حتى ترضا الحمد حتى ترضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. يا أرحم الراحمين. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي سبحان ذي الجود والنعم سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم أعط الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك. كل شيء هالك إلا وجهك. كل شيء هلكني وجهك. تطاع إلا بإذنك. ولم تعص إلا بعمرك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفير حلت دون النفوس حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية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 سبحان <سفل> <سفل> الله العظيم سبحان <سفل> الله الرحيم سبحان <سفل> الله الرؤوف سبحان <سفل> الله الودود اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم لك الحمد أن أوقفت ما بين يديك لك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم عنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم يا إلهنا ويا رجالنا أتيناك بذلنا أتينا أتيناك بذلنا وأنت الرحيم الرحمن اللهم إن ذنوبنا قد طغت علينا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم يا أنا نازل وشرنا إليك صاعد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرى مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اوفر لنا ولي آبائنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بال حسن إحسانا وباليسات عفواً وغفرانا خص منهم الميتين يا مولانا اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والمعفورة والعذق من النار نعود بوجهك الكريم أن يعذبوا نعود بوجهك الكريم أن يعذبوا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 اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكر وبر وإحسانا يا أرحم الراحمين أسعد الأحياء منهم، أسعد الأحياء منهم، مدّ لهم في أعمالهم على طاعتك يا رحمن الرحيم، اللهم يا إلهنا. هم ولا تنقصهم وااثرهم ولا تؤثر عليهم اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا ارحم الراحمين اللهم انا من جهد البلا ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعدى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هملا إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفته، ولا مريضا إلا شفته، ولا مريضا إلا شفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تابا ولا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خدمته ولا أيمن إلا زوجته يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا مسحورا إلا فكفت سحرا اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم لعن كل ساحر وساحرة اللهم اهلك كل ساحر وساحرة اللهم افضح كل ساحر وساحرة يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين اللهم, اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صر إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ولي عمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونعبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني